بوك تو تريدست إيادا واحد وثلاثون واحد وثلاثون و رستورانو تري في المطعم ثلاثة في المطعم ثلاثة اختيو اختيالا برديلو من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات اختيو حتيلا بيخ سلطه من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد سلطه اختيو حتيلا بيخ من فضلك واحد شوربه من فضلك واحد شوربه ختيو، حتيلا بيخ من فضلك الحلوة من فضلك الحلوى ختيو، حتيلا بيخ سلاโดليد سا من فضلك واحد ايس كريم مع كريما من فضلك واحد ايس كريم مع كريما ختيو، حتيلا ili فضلك، Men fadlak fawakih aw jubna Men fadlak fawakih aw jubna chtieli chtieli bismo doruchkovati Men fadlak nuridu an nufṭar Min fodlik nuidu annata min fodlak nuid bismo veće ra. min fodlik nuidu an nataša min fodlak nuid an nataša. Šta bistste httjejeli htjele za doručak. ماذا تريد حضرتك للفطور ماذا تريد حضرتك للفطور زاميچكه سمارملادوم و ميدوم خبز حمام صامولي مع المربى والعسل خبز حمام مع المربى والعسل توست سكوباسيتصوم و سيروم خبز توست Ma sužok uvažubna? Hvez tost ma sužok važubna. Kuhano jaje. Bayda na Bayda Bejda Jaje na oko. Bajda o Bayda Bajda omlet. omlet. أومليت من فضلك واحد زبادي اخر من فضلك واحد زبادي اخر 몰임 فضلك ايضا ملح فضلك ايضا ملح وفلفل موليم يوش يادنو تشاشو من فضلك كوبايه ماء أخرى من فضلك كوبايه ماء اخرى